إلا تنصروه, إلا تنصروه فقد نصره الله إذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزنن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه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 وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكم إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاتبعوك وَلَكِنْ بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استقعنا لو استقعنا لخرجنا معكم يهلكون والله يألم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما حتى يتبين لك الذين صدقوا، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدون ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت, وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون